أين ميثاق الوفاء أين برهان الصفاء ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء أين ميثاق الوفاء أين برهان الصفا ولماذا غبت عني في دهالي زل أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء أم تراها صحبة وردية وقت الرخاء أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء تراها صحبة وردية واقترخا فإذا دارت رحل أيام واشتذ البلاء ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء وتهاوت أحرفي موتى على درب العناب وارتمت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء فإذا ذرت رحل أيام واشتد البلاء ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء وتهاوت أحرفي موتى على درب العناء وارتمت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء يا رجاء صار في عيني هباء في هباء يا صديقي كيف صرنا فجأة كالغرباء وتباعدنا كبعد الأرض عن جو السماء كيف أصبحنا غريمين كصبح ومساء أين ميثا قدت آخي والتفاني والعطاء ولماذا صار حبل المد دوما في ارتخاء فإذا طال اغترابي عنك في دنيا الشقاء تطينا ذروة البعد ولم يأتي اللقاء فادكرني بالدعاء وسنبقى أصدقاء فادكرني بالدعاء وسنبقى أصدقاء